خاشعه اذ صارم ترقب ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فَزَاوْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ اللَّغِيبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُون كَصَاحِبِ السُّوتِ إِذ نَادَاهُ وَهُوَ مَكظُوم لَوْلَا أَنْتَ تَدَارَكُنِي عَمَتُ بيئلا نوبذا بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا لا يزغوا يَقُولُ نَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق وما أدراك ما الحق كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سبع ليال و ثمان ايام حصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخيل خاويه فهل ترى لهم من باقيه